وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُ مِنْ قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ والله يواعدهم وتنهم وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله امیل العليم و منكم من كفوا عن من قومه Dana was والذي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ ما قلوبهم؟ لا ألمت بين قلوبهم؟ Yeah, I am. وَرِيَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُ أَنفَّ يَغْلِبُ أَنفَّ مِنَ النَّبِيِّ نَكَفَعُ بِأَنفَّ No, no. والله وزيد حكيم <تصفيق> Oh uh -huh. رَقَبَ القَادِ قَامَ الله رَقَبَ القَادِ قَامَ الله آمِن in the eye. والذين آمنوا ولم آده الَّذِينَ كَانَ فَرِيقٌ بَعْضُهُمْ أَنْهَارًا بَعْضًا إِنَّ تَعَالُونَ تَكُونُ فِتْنَةً فِي الرَّوْبِ Wadda <laughs> <laughs> amanu. وُضِيعَ <تصفيق> وَنُورُهُ <تصفيق> وَالَّذِينَ آمِنَا لهُما غُبِيرَةٌ وَرِقُ كَرِيمٌ